غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل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 إلَ ف قُريش إلَ فيِيهِم ررحلَة الشتَِ وَصَّف فَالْيَعْبُودُ رَبَّ هذابَت الذي أَطَمَهُم مِن جوع وَآمَنَهُم مِنْ خَ